Mètان مدى النظر بديار نجد العذية Mètان مدى النظر عكبرت وتبى المطر في ليلة نوض حوية لنرت وتبى المطر متان <تصفيق> أكبرت <أوكي. أقبلت تصفيق> وتبى المطر في ليلة نوض حوية لنت وتبى المطر دي مه العصر ومسى عليها بردية يهدي مه من أمسى العصر برقه عشق السهر وبله من الله هدية برقه يحب السهر ديماه من العصر ومسى عليها بردية ديماه من أمسى العصر برقه عشق السهر وبله من الله هدية برقه يحب السهر خضر بقدوم عيد الضحية تذهب روض خضر شوفه يزيل الكدر عن كل نفس شقية شوفه يزيل الكدر وتصير روض خضر بقدوم عيد الضحية تزهى بروض خضر شوفه يزيل الكدر عن كل نفس شقية شوفه يزيل الكدر نتعلم النظر بديار نجد العزية نتعلم هذه طة العمر ممشان بنجد العذية ح طرات المر هذه طرة العمر ممشان بجد العية هذه طة العمر يزير مّ النظر نجد العذية يا زين ماد النظار أكبرت وتبى المطر في ليلة نوض حوية لنرت وتبى المطار بالمطر في ليله حصريا على موقع ومنتديات المنشد فهد مطر